ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم مغفرة ورزق كرهين والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزْذِقُتُمْ كُلَّ مُزْذِقٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزْذِقُتُمْ كُلَّ مُزْذِقٍ إِن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 ومن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَارِيبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ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 يا لي وأيام آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث، ومتزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ولقد صدق عليهم إبليس.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 لَهُمْ لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظاهر ولا تفعوا الشفاعة عده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قل ما يرزقكم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 فَهَאَ إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالُهُ وَأُولَادُهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 تلا عليهم اياتنا بيينات قالوا قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا ايفكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا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 إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجير فهو لكم إن أجير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 يَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ